اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وان شانا بعدها قوما اخرين فلما أحسوا بأسنا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 له لا يستكبرون عن عبادته ولا ي س ت ح ف ر و ن يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أ م اتخذوا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله رب ا ل ع ر ش عما يصفون لا ي س أ ل عما يفعل وهم ي س أ ل و ن أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة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 إليه ل أنه اتخذ إله إلا وقالوا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم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 وما جعلنا لبشر من قبلك ا ل ق ل ب أ ف ا ن مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبدوكم بالشد والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و َ إ ِ ذ َ ا راك ََ الذين ََِّ كفروا ََُ ان يتخذونك ََُ الا َّ ه ُ ز ُ و ً ا أ َ هذا ََ الذي َِّ يذكر َُ آ ل ه َ ت َ ك ُ م ْ وهم َُ بذكر ِِِْ الرحمن ََّْ هم ُ كافرون ََُِ خلق َُِ الانسان ُْ من ِ عجم ََ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 وان كان مثقال حبه من فضل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عاجلين اذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها ع ا ك ف و ن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 فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا ل آ ل ه ت ن ا انه لمن الظالمين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 قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضبكم افن لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بغدا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له و ي ع م د و ن عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ي و ب إ ذ نادى ربه اني مسني الضب و أ ن ت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضب واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكران العادلين واسماعيل وابريس وذا الكفر كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظنوا أن لن نقدر ع ل ي ه ف ن النابلسي د ى ل ل ع ل ت م ن ا ل ا ل ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ن ج ي ا ه م ن الغم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 إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ي ن و ا ل ذ أحصنت ف ج ه ا فنفقنا فيها م ن ن ر و ح ا و ج ع ل ن ا ه وبنها ا آية ل ل ع ا ل م أمتكم أمة ي ن إن هذه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدوا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 وحرام على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا انهم لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج وماجوج وهم من كل حدب ينسدون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا ف ص ة أ ب ص ا ر ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ف ا و ن ل من اجل ك ن افضل م اجل ت ن افضل م ف ل من ا ج ان ل من ا ج ان ك ن ا ف ل من ا ل ن ا ف من ا ل ن ت ن من ن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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها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 قال ربح بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام نداء هذه www.islam-call.com